والسماء والصارق وما أدراك ما الصارق أن نجم التاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان من مصرق خلق من ماء دابق يخلق من بين السلم والسرق يخرج من بين الصر والثوائد إنه على رجعه لقادر يوم سبل الثوائد فما له من قوة ولا ناقر والسماع ذا للرجع والأرض ذا للصدع إنه لطلب من قصر وما هو بالهز إنهم يهذون كيدا وماكيد كيدا فما هن الكافرين أمهنهم وايدا